One billion. قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قبله إِذَا يُتْلَى RI وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولن يكن له شريك وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرُهُ تَكْبِيرًا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي 1. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين 2. ويبشر المؤمنين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ما كفين فيه أبدا وينذر لهم الذين قالوا اتخذ الله ولدا